يقول ما حكم التصفيق للطلاب من اجل التشجيع التشجيع انما هو بذكر الله جل وعلا وتكبيره لا بما ذمه الله جل وعلا من اعمال قريش في الجاهليه فان الله لما ذكر قريش وزعمهم عماره المسجد قال وما كان صلاته عند البيت الا مكاء وتصديا المكاء الصغير والتصدق تصيق نعم